بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ارقاب وانشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفه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 فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَلَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى